وتغوانا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين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 مصيمتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا و... إلى المار مصيرنا و... واجعل الجنة هي دارنا نَهْ بك بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنْ النَّارِ علينا يا كريم اللهم اخدم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعدق من نيرانك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أغفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمّر عداة الدين وحبيح حوزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.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 اسكرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا ووفق إمامنا لما تحب وترضى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 الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما أتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغصلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا ألا ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور Ya عزيز يا غفور اللهم ربنا عز وجل لا يرد امرك ولا يهزم جندك سبحانك يا Masjid al ila rihab muslimin Allahumma a'ad al-Masjid muslimin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 ونعوذ بك من كل شر خزائره بيدك يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يفد الوافدون على ولا تبرنا بالخيفة والخسران يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كان نحصي عليك أنت كما اثنيت على نفسك وصل الله على آله وصحبه